بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل يا أيها المزمل قم الليل قليلا قم الليل إلا قليلا نصفه أوينقص منه قليلة نصفه أوينقص منه قليلة أوزد عليه أوزد عليه ورثي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة إنا ناشئة الليل هي أشد وقأ وأقوى مكيلة إنا ناشئة الليل هي أشد وقأ إن لك في النهار سبحا طويلة إن لك في النهار سبحا طويلة والقرس ربك وتبست إليه تبصيلا والقرس ربك وتبست إليه تبصيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو وفتخه وكيله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو وفتخه وكيله واصبر على ما يقولون وهجرهم هجر جميلة يقولون واسترهم أجرا جميلا وذوني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا وذوني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا وجحيما إن كان وجحيم إن لدينا إن كان وجحيم وقع من ذا غفرت وعذاب أليم وقع ذا غصة يوم ترجب الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلة. يوم ترجب عليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى في رسولا تأصّف العون الرسول فأخذناه أخذه وذيله. تأصّف العون الرسول فأخذناه أخذه وذيله. فكيف تتقون إنك فرصة يوم يجعل الويلدان شيبا. فكيف تتقون إن ك فض يومين يجعل ولدان شبه السماء مفطر به السماء منفطر به كان وعد مفعولا كان وعد مفعولا كان ان تذكره ان ان تذكره فمن شاء اتخذ إلى, الى ربه سبيلا ان ربك يعلم أنك تقوم أدنى من في الليل ونطفه وقلته وقائفة من الذين مات إن ربك يعلم أنك تكون والله يقدر الليل والنهار يقسم يقدر الليل والنهار عليم ان لن تحصوه فدا بعليكم عليم ان لن تحصوه فدا بعليكم تقرا ما يستر من القران قَرَؤُوهُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَفُونُ مِنْكُمْ مَّضًا وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وأخرون في للأرض يردهون من فضل الله وأخرون يقاتلون في سبيل الله فخرقوا ما تيسر من فخرقوا ما تيسر من وَأَقِيمُ الصلاة وَآتُ الزَّكَاةَ وَأَخْرِضُ الله قَضًا حَسَنًا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَن أنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا الله وَالتَّوْبَةُ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم